اعبو بالله من الاشتراك وردين اسم النار الرحمن الرحيم اقترب الناس يساعدونهم في رفل الدين محددون ما يأتيهم من رديهم من رديهم محدد إلا اجتمعوا هم لا العبون الذي يترى قلوبهم واخترون الأجوال الذين ظلموا هل هذا انته باقوم يلقم فتقط نصيحا وانكم من طبه في الين قال ربي يعلم كل في السماوات والارض وهو السميع العليم ما قالوا ابراقه احلام بل طواغ بالوشاء فياتي الى بدره تندرج السيد الاول ما آمنت قبلهم من قرية أهلكنا وما أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا بدانا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا فَطَأْمَعُوا الْوَعْدَ فَأَثْبَتْنَا عَلَيْهِمْ وَمَنْ نَشَرَهُ أَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَقَدْ قَصَصْنَا مِنْ قَبْلُ مِنْ قَرِيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا تَحَسَّ قَاسُوا بَأْسَنَا إذا هم مِنْهَا يركضون. لا تكن قدروا وردعوا الى ما اتت فيه وما مس سرى كمن ككم لالا ككم لالا قيدا خامدين وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف الحق على الباطل فيدمغه فإذا وَلَكُمُ زاهق ولكم الويل مما مَنْ وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون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 وَقَالَتْ طَائِرَةٌ رَّحْمَانٌ وَلَدًا سُبْحَانَهُ قُبَالَ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُونَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن أُذِنَ لَهُ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ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 وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا تغجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك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 أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ بَلْ مَتَّعْنَا هَا أُولَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أ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 فَذَ لَهُمْ جُذاادًا إِلَّا كَبِيرَ اللَهُم للَعََّهُم إلَيْهِ يَأْجعُود قالَاوا مَا فَعَلَه بِآالِهَتِنَا إِهُ لَمِنَ الظَّالِمين قالوا سَمِعن فَتَيْ يَكررُهُم يقالوا لَ إبْعين قالَاالُوا فَأْتُ بهِهِ عَ أَعْيُنِ النَّاتِ عَهُم يَشحَدُون.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 قال أأَفَتَعُدونَ مِن دونُ اللَِّ مَا لا يَنفَأْكُم شيءَيْأَ وَلَا يَبُُوهُكمُم أُفَِّّكمم وَلِماَا تَعْدونَ مِن دونُ اللَّهِ, أفل الله أَفَلاَا تَعْتُِوه قالوا حَِّقُوه وَصُهُ عَهَتَكُم إنكُُم فَعلين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 وكانوا قوم سوء فاسقين وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين ولو حمل ابدابا من قبل فاستجب ما له فمجيناه واهله من الكرب العظيم ونصرناهم من القوم الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوما سوء فاغرقناهم اجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهرمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين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 وَأَجُوبَ إِذْنَادَ رَبِّهِ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبَ مَالَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعْهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَإِسْطَلَاعِ لُوَادْرِيسَ وَذَلِكَ لِكُلٍّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ فَذَنُّونَ إِذْ هَابَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنَّنَا لَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظالمين فاستجبنا له ومجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ ماذا ربه رب لا تظرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصلت فغجها فنفعنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وَتَقَعوا أَمْرَهُم بَيهُم كلُّ إلين راجِعود فمَ يَعمل مِنَ الصقالِحَاتِ وَهُو مُؤْمنُِون فَل فُفْرانَ لِلسَعِهِ وَإِنَّ لَهُ كاتِبود وَحرامُ على فرَيةٍ أَهلَتْناهَاأَهُم لا يجعود حتىَ إذاافُِ حَدْ يَأوج وَمَأْوجُ وَهُم مِن كلُ حَدَب سِلون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 لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقعوا الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطر السماء فطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَفْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بَيْنِي بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ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 ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في غيب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من لطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونتروا في الأرحام ما نشاء إلى أجل وَمَا تُمْنَكُمْ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنكُمْ مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضٍ لِّيَعْمَلُوا عَمَلًا ۖ لَّكَيْلَا يَعْلَمَ مَن بَعْدُ عِلْمَ شَيْءٍ ۗ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ من كل زوج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 له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت جذاك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على عرف فإن أصابه خير نطمأ النبي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 وَكَذَلِكَ جَعَلنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدواً وَآيَاتٍ بَيِّناتٍ وَأَنَّ اللهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللهَ عَلَى كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له مَن في السماوات ومن في الأرض وَالشَّمْسُ والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب هو كثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن نهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء اَذَانِ يَخْتَصِمَانِ يَخْتَصِمُونَ فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يَصُبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُسْهَرُ بِهِ مَا في بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَاعِدُ مِّن حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِن غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ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 وَأَذِنَ فِي الْأَرْضِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَسْتَأْنِمُ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ عَلَيْهِمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَامَاتٍ عَلَامَ رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ الْيَقْضُوا تَفَتُّهُهُمْ وَالْجُفُونُ نُضُورُهُمْ وَالْيَطَّوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ فَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الزعف في مكان سحيق ذلك ومن يعض شهائد الربا فإنها من تقوى القلوب لكن فيها منافع الى اجل متمم ثم محلها الى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على مَا رزقهم من بهيمة الأنعاب فإلهكم إله واحد فله أسلموا ومشر المخبطين الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وَالْبُدْ نَجْعَلْ مَا هَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْتُرُوا اسْمَا اللَّهِ عَلَيْهَا سَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْطَرُ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَاهُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عِنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاطِبَةُ الْأُمُورِ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 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدًا إِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيَّامٍ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ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 لِيَغْلَمَ عَلَى مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ في قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَجِّنَاتٍ تَعْرِكُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يَكَادُونَ يَفْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَانَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ الْنَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيبِ ي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 وآتوا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم المصير صدق الله العظيم